اقرا وربك الاكرم اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم الذي علم الإنسان ما لم يعلم علم ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يكف. كلا إن الإنسان لا يكف. الله أهُو استغنا. إن إلى ربك رجع. إلى ربك الرجع أرأيت الذي انها؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أمر بالتقوى أو أمر بالتقوا؟ أو أمر بالتقوا؟ إن كذب وتولى؟ إن كذب, وتولى إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يعلم؟ كلا لا الا ينتهي لنا فعن بمعصيه كلا لا الا ان ينتهي لنا فَلْيَدْعُونَا آذِيَةَ سَنَدْعُو اللَّانِيَةَ سَيَجُونَنَا لا سَنَدْعُو اللَّانِيَةَ كَلَّا لَا تُطْعَمُونَ كَلَّا لَا